اللهم إني لك صمت ولك أعملت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الزمع وابتلت العروب وثوت الأجر إن شاء الله تعالى اللهم أعنى على الصيام والقيام وغض البصر وحفز النساء